وأنبتت من كل زوج من بهيج كل ذلك, ذلك بان الله هو الحق وانه يحيي الموتى و أ ن ه على كل شيء قدير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 و ك ث ي ر ك ه الهدى ن ا شركه ل دعويه غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي ص و ربهم فالذين كفروا ق ض ع ت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم م ق ا ب ع من حديد كلما أ ر ا د و ا ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق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 موسوعه النابلسي ن ا للعلوم الاسلاميه شركه الهدى و كل ض ا شركه يأتين من ل ل فج عميق ي ش دعويه ا م ن ف لهم ذ ك ر ا اسم ل ل غير أيام معلومات على ما على ز ق ه م م ربحيه ذ ا ل أ ن ا مضمون ف ه اجتماعي و البائس ل ر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 لله غير م ش ر ك ي ن به و م ن يشرك ب ا ل ل ه ف ك أ ن م ا خض ب ل س م ا ء فتخطفه ا ل ط ي ر أ و تهوي, أو تهوي به تريح به في م ك ا ن ح ي ه ذ ل موسوعه ظ م النابلسي ر ا ل ه ف إ ه من تقوى ق و ا ل ل ك م ه ا م ن للعلوم إ ى أ ج س م ثم م ى ح ل ه ا إ ل ى ا ل ب ي ت ا ل ع ع ت ي ق ولكل ل أمة ج ن ا م ي ه ل ي ذ ك موسوعه النابلسي للعلوم أ ا م ف إ ه إله الاسلاميه ه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 ا ل ذ ي ن إ ر م ك م د ن ا ه ل س ي ق ا موسوعه و وأمروا ا الزكاة ا ل م ب ر و و ف ن و النابلسي ا م ك ر ولله ع ق ة ا أ م و و ر ك ك كذبت ذ ب ب و فقد ق ل ه م قوم نوش و ع د و ث م و وقوم د إ ب ر ا ه ي م وقوم نوط و أ ص ح ا ب م د ي ن وكذب ه اسماء ا ل ل ك ا ف ر ي ن ثم أخذتهم فكيف كان ى فكأي موسوعه ن ق ا ل ن ا ه وهي ا ظ ا ل م ة ف س ي خ و للعلوم وبئر الاسلاميه ي ر فتكون ل ه م ق ل و ب بها يعقلون ي أو آذان س م ع و ن ب ه ا ف إ ن ه ا لا ل تعمى أ ب ص ا ر و ل ك ن ت ع م ل ق ل و ب ا ل ت ي في ا ل ص د و و ر ي س ت ع ج ل و ن ك ب ا ل ع ذ اسماء ب الله وعده وإن و ي م ا عند ربك ك أ ل ف س ن ة مما تعدون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 الحق من ر ب ك فيؤمنوا ب ه فتخبت له قلوبهم له وإن الهدى ل ل ه ا ي الذين آمنوا ل إ شركه ا ط م س دعويه ا غير ربحيه ت ت ت ى أ ذات ع ة ب ي مضمون اجتماعي ب م الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات في جنات ا ن ع ي م والذين كفروا وكذبوا باياتنا ف أ و ل ئ ك لهم عذاب مهين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 من د و ن ه هو ا ل ب ا ط ل وأن ا ل ل ه هو ا ل ع ل ي ا ل ك ب ي ر ألم ت ربحيه أن الله أنزل من الله السماء ماء ف ت ص الأرض الله ل مخضرة إن ط ف خبير ل م ا في ا ا ا ل س ت و م ا ا في ل أ ر ض و إ ن ا ل ل ج ت م ا ل غ ن ي الحميد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 الله ي ح ك م بينكم ي و م القيامة فيما كنتم ل فيه ت ت خ ف و ن ألم ت ع ل ل ل م أن ا ه يعلم م النابلسي في ا س م ا والأرض ء إ ذلك ك في ت إن ذ ك على الله ي ر و ي ع ب د و ن م ن دون الاسلاميه ل ه م لم ينزل به و ا ل س م و م و ل و ع ه النابلسي ت ل ع ل و م الاسلاميه ا ن ي س و ا ء الله ذ ي ي ن ت و ن ع ل ي م آ ي ا ت ن ا ق ل أ س ن ب بشذ ئ ك ذلكم م من أن تتلون وعادها الله الذين ك ف ر و ا ب س المصير يا أ ي ه ا ا ل ن ا س ض ر ب م ث ل ا ف س ت م ع و ا ل ه إن ا ل ذ ي ن ت د ع و ن من د و ن ا ل ل لن ه ا س ل ا ج ت م ع و ا ل ه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 ف أ ق ي م و ا الصلاة و آ ت و ا ا ل ز ك ا ة ب ل س ي للعلوم ا ل ا س ل م و ى ونعم ا ل ن ص ي ر